غير المغضوب عليهم ولا الظلين آمين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون تفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كَذٰلِكَ مَآ اَتٰىَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِرَسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ اتَّواَصَرُوْ بِهٖ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ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 فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين